أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قاد وحاله بالنور والإسلام والحق المبين أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين